الوحدة الرابعة الدرس الثالث أمارس الرياضة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ممارسة الرياضة تنس جمناس فريق كرة القدم حصل على كأس